بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اولا يا شيخ علي لو تحدثت لنا عن اخر ما جرى للحجوري او اخر اخباره طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه من ولاه يحيى الحجوري نعم يعني كنت اتمنى أن لو لو ان مشايخ اهل السنه يعني يتكلموا في في الرجل او فصلوا في حاله فهم ان شاء الله تعالى ان شاء الله تعالى هم اقدم اللي بالكلام وافضل واقرب ان شاء الله تعالى الى نعم طلب ان نتكلم فاحنا نتكلم ان شاء الله بما نعرفه عن الرجل اولا الرجل هو ال ا ما اخذ منذ ان تولى تدريس على الكرسي على كرسي الشيخ رحمه الله تعالى واهل السنه عندما ينتقدون عليه لا ينتقدون عليه ل لمشاكل يعني خاصه او كذا الا ما ينتقدون عليه لامور علميه فاذا اخذت على الشخص امور علميه انتقدوا عليه بقدر هذه الاخطاء وحكم عليه دي ب... دي ب... على حجم هذه الاخطاء وهذا الرجل احيى لي ادع الله اياه مم. منذ ان منذ ان تولى التدريس واخطاؤه ما زالت يعني تت... تتوالى من... من خطا الى خطا والاخوان تقولون من من مشكله الى مشكله وهو الرجل الحقيقه آ... لم يكن من الراسخين ولم يكن من العقلاء الذين الذين يحاولون ان يستفيدوا من اخطاء غيرهم او من نصائح غيرهم ابدا الرجل كان عنده شيء من التهور وعنده شيء من المجازفات نعم ونصحه كثير من طلاب العلم اولا قبل العلماء ثم بعد ذلك انتشرت اخطاء عند العلماء نعم ونصحوه من الناسحه وسروا من الناسحه وكذا في الاسف وجدنا في الحجوري وجدنا الشيخ القاسم للاسف كان قاسي وبدل من انالين الى من هو اكبر منه سنن واعلم منه وارفق منه نعم. بدل من ان يلين اليهم وان يقبل منهم وان يفتح صدره لهم وجد وجد العلماء منه قسوه وردا رد عليهم بعنف حتى يكاد ان تكون الدعوه السلفيه اشتبكت معه تماما وان يقول المشايخ كلهم اختلفوا معه نعم. ليس هناك احد راضي عن حجوري حقيقه ليس هناك احد راضي عن طريقه الحجوري ومنهم من صرح وتكلم منهم من يسكت لمصلحه لكن هل تجد احدا راضيا عن عن الحجوري ابدا ما تجد احدا راضيا عن الحجوري عن طريقته الرجل في لما كان من طلبه الشيخ مقبل ودرس عند الشيخ واعرفه شخصيا انا اعرفه شخصيا ونعرفه سوا و... وكنا في حلقات الشيخ مقبل وكنا في حلقات الشيخ الوصابي محمد عبد الله بن وصابي الشيخ الوصابي احد مشايخه هم ودرسنا نعرف تماما ودرس مع بعض اللقهه الرفاقه اللي, اللي كانوا أيام من في ذكر ايام البريدين هذول و ما هي الا مده قصيره الا والرجل يعني بضع سنوات الا والرجل تولى الكرسي الكرسي التدريس وتفذر تدريس على مستوى العالم الاسلامي مم. يعني نابس الشيخ مقبل الشيخ مقبل حصلت له رحمه الله عليه بسبب الظروف الصحيه اضطرت الى اني مغادر البلد وتولى الرجل بل ان يكون علي نفس طالب العلم الهادئ العاقل الذي يطلب العلم بهدوء ويعلم اخوانه بهدوء نعم واطالب علم الذي يوقن بان الرقعه لله سبحانه وتعالى ليست من حماسه هوايته من زيد وعمر انما يمن الله عز وجل بدلا من هذا بدلا من ان يسلك طريقه الشيخ مقبل الذي الذي جاء الشيخ هو الشيخ هو جاء من من المملكه العربيه السعوديه وهو وحيد وفريد وقريب جاء وحده رحمه الله عليه وبقى يدرس الناس تحت الاشجار وكذا وفي مسجد ليس معه الا طلاب علم قليلين نعم واشتهرت اشتهر علمه واشتهرت حكمته واشتهرت فيته وصدعه بالحق ورفع عم الله حتى اصبح احد الاعلام الذين اشار الى البنان على مستوى العالم الاسلامي وضعه الله بصدق صدقي رحمه الله بصبري وصلعي بالحق كلنا نتمنى ان هذا الرجل يبدأ هكذا ابدار متواضع بين اخواننا وكذا الا وجدناه في بدايه الامر شديدا وقاسيا حتى والله اقول بصراحه وبحق والله سود وجوهنا في فتره بن الحسن فتره بن الحسن كانت صارت يعني صارت يعني العلماء صاروا مع عبد الحسن سيرا علميا وناقشوه مناقشات علميه وردوا عليه اصاحبنا يتكلم عليه بكلام ما يليق بمسلم فضلا عن طالب علم يعني يقول من ضمن هذا الكلام يقول ابو الحسن خرج من بين راقصات لاين علينا راقصات في مصر نعم نعم سبحان الله كان كان الرقص في مصر فقط ما عندنا حتى في اليمن عندنا في اليمن حتىنا يرقصوا عندنا في هو بالكويت وراخصه السعوديه وراخصه كلنا كرف يعني كله شخصا يخرج من هنا يتبرع راي من غير راخصه سبحان الله <تصفيق> المهم الرجل سوى اللي جو انا في الحقيقه وكنا نستحي اذا ذكرنا الحيور نستحي والله ولكن نقول الرجل لا على الله يعني يسر بعضه العلم من ينصحه وبعض المشايخ ما يوجهه لكن حقيقه كما قلت لك كان قاسيا ما كان يبين لا احد وعدم قصوره هذه الحقيقه مرته ما نبعث طالب علم من صفاته هي انه يفتح قلبه لمشايخه نعم تعتدل يا اخواني يفتح قلبه, ويفتح قلبه للآخرين اذا وجد حقا قديرا له واذا رده واذا رده رده ما قيل ردوه ودار دار دجهدوه غيرت به ثوراته ولا حماساته ولا كذا نعم. الرجل اسم هذا ويوم ما يوسف جوهنا وجدا طلاب علم يقدرون له يقدرون له ويصفق له وكلما جاءه بمصيبه واجد ما يصد له ما يصد له حتى يعني اوصلوا الى الحاله اللي هو فيها فالرجل عنده اخطاء علميه ما نقول اخطاء فقط يعني اخطاء من حيث الفاضل ومن حيث ومن حيث ادابه او كذا عنده اخطاء علميه اولا واخطاء العلميه كثيره كثيره جدا يعني سواء كان في الحديث او في الفقه او في العقيده او في نعم جميع المستويات حقيقه اخطاء كثيره والسبب في هذا اشتغال بالتاليف اشتغال بالتعليم وتسرع بالتاليف طالب العلم لابد ان يمضي فكره طويله في قضيه استقراء كلام العلم والجلوس لعلماء العلم واستفاده من خبراته والاستفاده من من ملكاته والاستفاده من علمه اما انا لسه ابقى مشغول بالبال بالتالف متى يعني متى لل يعني للتشبع لل من كلامه العلم نعم فالرجل عندما بدات ولت التدريس بدا يالف وبدا كذا متى طيب سبحان الله متى بدات انت تستقر انا عايز اجيب له كيف انه درس المصطلح درس المصطلح وكذا دراسه نظريه ثم بعد ذلك بدا يقصي على كتب الحديث حقيقه حقه منتقل من الجارود وحقق سنن الصوره البيقى حقق حقق ولا غالب الحقيقه يعني ويعني هذا في الحقيقه فيه تقصير طالب علم لا يقدر بالتحقيق حتى تتكون عنده ملكه يبدا يكتب بحوثات يكتب بحوثات خاصه به ويتركها عنده وتمر عليه سنوات طويله وهذه البحوث عنده يستفيد من حتى التصحيحات والتصويبات وكما حتى تمر عليه فتره طويله نعم. يستطيع ان يكون قد قد صقلت ملكته وقوي علمه الا دين صاحبنا الله يدله وياه وربنا وياه الحق والصاد ما وجد عنده هذا الشيء وساعده في في يعني في اغلاق هذا الباب على انه كما قلت لك قاسم ما يقبل وانا والله نصحتني ببعض الاشياء نصحتني انا على نفسي اتكلم عن نفسي, نفسي فيما فيما اعرفه ولا صحوه من هو افضل مني ويعلم مني ولا صحوه ولكن للاسف اخر نصيحه نصحوه فيها الشيخ عبيد حفظه الله تعالى على قضيه التحذير من الجامعه الاسلاميه الشيخ عبيد يعني اعتمد في نصيحه لي حي الحجوري اعتمد في صوت مسجل لصوته انه يحذر من الجامعه الاسلاميه بكلام واضح كلام ظاهر لو تكلم بشخص اعجمي يعني ترجع لكلام ما يفهم هذا الشيخ عبيد نصاح وقالوا يا شيخ يا انت تتحدث الجامعه الاسلاميه تقول حرام ولا نرشد الطلاب الى الى الجامعه الاسلاميه هذا هذا تغرير وهذا كذبك يا حد الجامعه الاسلاميه ما حد سبقك بالتحذير الجامعه الاسلاميه يمشي عبد بن باز ومن ثاني وكذا والناس يعرفونها وما يحذرني سبقك بالتحذير واذا يرد بمغالطات ونف دوران وكذبوا وانك احذر من رقاط الشوه اللي عندك والذين يبلغونه لا اعتمد على اشياء صوتيه مسجله بصوتك لا تروح في الردود اعطنا الخلاصه هل انت مقتنع بهذا القرار قطع او لا لا ذهب يزعم الشيخ ربيع الشيخ عبيد حتى جعل الشيخ عبيد جعل مخافه من القصور وضمه الى الى الحزب الجديد كما يقول الحزب الجديد وعلى عبيد الجابري ثبت ثبت الحزب الجديد وعبد الله الشلت الحزب الجديد وشفه شتم راجل ما عنده ادب والله يا راجل ما عنده ادب راجل ما عنده ارشط لا خلق للاسف نعم نعم ونحن بالحقيقه قد يقول قائل قد يقول قائل ان هذا رجل لماذا ما سنتكلمون عليه من قبل يا اخي الكريم نحن نحن ليش انا صوت حتى اتكلم وانحذر منه انا راء على ما هنا ما قالوا على ما هنا نحن معهم ونحن نشهد على ما هنا الحمد لله نعم. المشايخ عندهم احنا نحسب الظن فيهم ونقول عندهم انصاف وعندهم كذا صراحه انا صح الحق كلمه حق ان المشايخ نصحوا له نصحوا نصحوا صبروا عليه سنوات متحملينه ويا يا رجع يا اسوي بحاول ويتكلموا معه قلت له احسن ثواني الشيخ المصابي ثواني الشيخ احمد اليمام والشيخ البرعي وكلهم كلهم نصحوا له صراحه نصحوا له و بالغوا في النصيحه لدرجه انهم يعني يشكرون يعني ما يعاب عليهم والله والله يشكرون على هذه النصيحه نعم لكن الريو كما قلت لك يعني كل من نصحه الحق او بال بالقائمه الحزب الجديد من الحزب الجديد الذي هو في في دالو وفي خيالك اتفق اما عندنا باليمن ما في حزب جديد الحمد لله كلنا سلفيون وعلى الحمد لله على كتاب السنه والذي اتهمها الحجيه اتهمنا اتهم الشيخ عبد الرحمن واتهم يعني معارضين الحزب الجديد واتهم مجموعه الاخوه اننا الحزب بأن الجديد ونحن والله والله والله لا اله الا الله اننا نحارب الاخوان المسلمين من قبل ان يطلع الكرسي يا الحجوري وهي الحجوري طلع الكرسي وهو عارف انا الحين حارب 50 حاربنا ال50 نعم وتحذرنا منه وانا اتكلم فيه وافي الخطب وفي الدروس وفي الجلسات الخاصه ما ادري الحجوري بعد هذا سبحان الله ما شاف اعلى من هذه الاشياء ما شبعت انا عند الحجوري مام. واذا بالحجوري حز حزر جديد وكذا وكذا ضم بعض المشايخ البضره ضمهم ضمهم خصوما ايضا ضم شيخ حمد بن هادي وضم عبد الله بخاري وضم جماعه من اهل مشارف الاطاب ضمهم قصوم ايضا مع حزب جديد سبحان الله الله سبحان هو هو قائده الناجله المنصوره وبقيه الناس على حزب جديد اخوي مش موفق يا اخي الرجل عنده اخطاء كبيره اخطاء في كتبه في اخطاء في كتاب جمعه احكام الجمعه ودعوها وفي كتاب الطبقات وفي كتاب البادر الفيده في كتبه كلها صراحه اخطاء لكن انا انا ساتقدم مع ال مع العلماء ولا اسبق العلماء اقود عندكم الشيخ ربيع عندكم غيره من المشايخ الفضلان ان شاء الله نحفظهم لنا ولذلك في اعمارهم ممكن ان هل تحذرون من كتبه يعني هل نحذر من كتبه كلها او من بعضها او في تصحيح اقود في العلماء انا انا كنت انا كنت عفوا على المقبل انا كنت, كنت كلمت فضله الظهر بان احنا اتركوا كتبه وراكم تبغوا بها لكن اقول انا ارجع عن هذا واساله المشايخ نعم نعم هو الله. افضل لهم وهم اعلم مني واسخ مني بارك الله فيك يا شيخ علي نعم. لو أنت لو انت لو تحصلت فرصه يا شيخ ان, أن تسال احد المشايخ هناك في المدينه او في مكه او لو حصلت شيخ ربيع وسالت على سؤال يا حبذا والله بالنسبه لكتبه نعم طيب طيب ان شاء الله الكره ابشر ان شاء الله بخير انا سال سال عن كتبه وانا بستفاد منها سؤال اخيره شيخ علي آه... نعم نعم اخر نريد نريد نريد كلام كلام الشيخ ربيع في الحجور المؤخره ماذا قال الشيخ ربيع الشيخ ربيع حبيب الله تعالى بارك فيه منذ زمن طويل يعني قبل سنتين تقريبا وهو يقول هذا الرجل حدادي هكذا باللقب حدادي نعم. كذاب او يقول حدادي خريس او بهذا المعنى نعم وعندنا وعندنا اثانين لا اقول صحيح انا اقول متواتره نعم هل الشيخ انا عندنا في منواصل من قاسم من اخواننا كانوا يعرفون كلام الشيخ كلنا بعض الاخوه اللينا حول الشيخ كانوا يسرون لي بعض الاخوه كانوا يسرون لي بان الشيخ يقول كذا وكذا نعم. واحنا كنا نختم بالحقيقه ما نتكلم لا الاخوه كانوا يقول لا تقول لا احد الشيخ بالحقيقه في نفس الشيء على هذا الرجل وطريقه هذا الرجل نعم. كان الشيخ يقول الحداد ابو عبد الله الحداد نعم فتنته هو كان في المدينه فقط اما هذا الرجل الحجوري ففتنته في العالم يرسل اناسا الى بريطانيا ويرسل اناسا الى كندا ويرسل اناسا للمكسيك ويرسل اناس لماليزيا واندوريسيا ويرسل الى جنوب افريقيا الى اسبانيا والى ما انت متعصب قوي لا من يعني اه هناك متعصب له يا شيخ هناك متعصب لان الرجل يقول الشيخ ربيع قال ما للرجل حديث علاني ينشر دعوته في هذه البلد هذه البلدان يا ذا هنا ولا هنا كاد يرسل الناس من اتباعه نعم ابو عمرو الحجوري وعبد الحميد الحجوري وحسين اليافعي ومجموعه من اصحابي متعصبين له يرسلهم الى الى هنا والى هنا والى هنا قال الشيخ يقول الشيخ ربيع قال الحندام في تتمه المدينه فقط ما حاول ان يصدر فكرته للخارج قال هذا اسوء يا حول انا صدق متكل خارق قال ما بيعيد ما بيعيد يعني مزلق الدعاه السلفيه في كل مكان وفعلا والله ما اخلع على الحجوري انه شيء واحد لقد مزلق الدعاه السلفيه مزلق الدعاه السلفيه في كل مكان اصبح الان الناس تقسمون من اجله والله لو عرفوه على حقيقته ما سمعوا واحد نعم أنا, أعرف أعرف انا اعرفه اكثر ما اعرفه انا احبه شخصيا اعرفه من زمان كلنا في طلب العلم ما عندي في دروس الشيخ مصابي دروس ال الشيخ الشيخ هو والراجل ما استح حتى رضع هذه الرفعه التي يعني يعني صنعت له نعم والتي يعني عظم نوافيت عظيما يعني حتى جعلوه يمدحونه في جعل يمدحونه باشياء ما تليق باللاف الرفق من أهل العلم نعم الراجل بارك الله فيك الشيخ كان يتكلم من قديم لكن اشتهر عن الشيخ في الفترة الاخيرة الشيخ ولد على ابن فادي حتى نقل عنه بعض المشايخ في مروه عثمان السلمي وعاد البرعي نقلوا عنه يقولون حدد له الشيخ ربيع ان عن اهل الحجوري حدادي هكذا منقول في الوحيين وفي كذا ممكن انت تدخل انت الوحين تشوفه ادمان ادمان نعم نعم نعم نعم عندك ادمان السلمي يقول ادمان السلمي يقول بل هو عني الحجوري يقول عنه الشيخ ربيع حدادي هكذا ما يقول نعم وايضا الرجل المعروف عليه طريقه الطريقه حداديه وايضا يا شيخ الطريقه الحداديه هو لما قبل طريقه الحداديه اعلم او او, أو اوضح شبهه مصيبات الحداديه حجم اهل السنه حجم على اهل السنه سحب الدفاق من اهل السنه يعني تجريد لاهل السنه من مكانه عند الناس صحيح وهذا اللي وقع في الحجوري بل والله ما وقع في ابو عبد الله الحداد ابو عبد الله الحداد ما وقع في من اشار عشر الذي وقع في الحجوري انك سئل حجوري صاحب البساط ما سيد واحد من اهل السنه الا هو مشكوك فيه عند اتباع الحجوري لا يعظم اتباع الحجوري للحجوري فقط نعم نصيفالي وايضا الشيخ علي الراضي انا كنت كنت قد سالتهم المدة الماضية وقال لي نعم انا سمعتها من فم الشيخ ربيع قال الشيخ ربيع الحجوري انه حداد كذاب او بهذا المعنى سبحان الله نعم يا شيخ وقال ايضا وقال كان الشيخ ربيع يتكلم على مبتدع كامل قال اي قال وكان الشيخ ربيع بيتكلم على مبتدع كامل سبحان الله كان يتكلم على ما كان الرجل اسمه نعم نعم هذا الحضور نعم سبحان الله يا اخي, آخي يا الرجل العالم يجيلي عليه أن يكون رحيما بالناس وان يكون في حق لانه ان يكون واسع الصدر يقدم لاخوانه واحسن الظن باخوانه يا رجل حزقنا حزقنا الحكم علينا بالحزبيه ونحن والله والله يا ما نقبل نتكلم على القرباوي باسمه وشخصه وعينه نتكلم عليه في خطبه الجمعه مم. والمسجد عندنا ملي ومكتوب بالعوام ومع هذا نصدع بالحق نرجو من الله يشهد عليك يا البيان والتبين والتوضيح ومع هذا الحجوري ما رضي عنا الحجوري يعني يتكلم هم من يريد عنده هناك هو عنده طلاب علم لكن نحن صنعنا من الحق يعني اشد واصعب و... من صنع الحجوري الحجوري يتكلم بين طلابه لكن احنا نتكلم بين العوام الحجوري يتكلم بكلمات خطيره وهو في الكراس ونحن نتكلم بكلمات خطيره ونحن شيء كلاعب في الشارع نقول ما حد يعرف سمع الى الله سبحانه وتعالى لا والله ان كان هناك تقولون احنا والله افضل منه وفجرا بالحق اصدق منه ولكن مع هذا الحجوري ما ما ما يكتب ولا يحضر الجميل لاخواني من يعني من طلاب العلم وكذا وكذا شيخ علي قلت لك ما راح والله نعم نعم اذا يعتبر الان يعتبر الان شبه شبه يعني الكلام مفصول في الحجوري يعني والله يعني هل الموضوع مفصول في حقي يعني او غير مفصول وهل يعتبر مبتدعا ومنحرفا او ما زال يعني يتناصح او ان يصبح جرون او لا جرون والله انا كما قلت لك يا ابو المقبل ان شاء الله نحترمك هذه يعني افضل أن لا تقدم في هذا يد العلماء هذه تقل العلماء نعم وهم اعرف مني وارسخ مني ليه شيخ قد يقول قائد ما دام الشيخ ربيع قد تكلم فيه اذا هذا يكفي اذا فصل في الشيخ ربيع نعم هي هي الى الحداديه يغطي لا شك يعني هذا كما هذه جرح وجرح مفسر وكلمه واضحه وما يشق له تفصيل يعني واضحه جدا لكن كما قلت لك بعضه قد يتشكل يعني قد يقول انه يقصد انه على طريقه حداديه ولكن وليس المبتدئات في جمله التفصيله حاجه قد يتوه المعلومه ماشي حالي الان الان يا شيخ الطلبه الطلبه الطلبه الذين تسون دماز هل منهم من خرج من دماز ام ما حكم كيف عفوا ما فهمتك قلت لك يا شيخ الطلبه طلاب دمشق هل هل منها من خرج من دمشق الان والله منذ ان دخل الحجوري في الفتره هذه وادخل الناس في الفتره نعم والطلاب ما زالوا يعني يخرجون يعني افراد وجماعات و... ومركز صعبات هون كثير من الطلاب يعني خارجون من وكل حضوري كابر ويقول لا المركز مليان المركز ما شاء الله هذا مكابره وهو رجل مكابره ما يعترف بالحق ابدا اي مركز انا اذا جيت عندنا زي ما انا انا يعني اثبت لك ان خرجت ما قوله هذا قول القوافل خرجوا قوافل الى معبر القرى والى من هم اللي خرجوا من معبر واسال اصحاب معبر يقول لك هذا اللي خرج من البلد ومن هم اللي خرجوا للقرى في في الرياف ومن هم اللي خرجوا الى قريته رجع هنا بندر نعم نعم وعندنا في عدن هناك خرجوا من دمج ورجعوا بعضهم والله اثر عليهم تاثير سلبي يعني بعضهم حتى اثر عليه في ترك طلب العلم ترك طلب العلم صحيح. فالرجل يعني مركزه حتى وين سوى يشتكي ان من ذهب الى المملكه وجلس مع الشيخ ربيع ان الشيخ ربيع يقنعه وقال ذكرني بالاي الراجحي والرشاد الحبيشي مثل فالرجل يعني علامات الحق يا لا مقبل الحق له علامات والباطل له علامات صحيح قال هرقل لابن سفيان قال عليهم ينقصون او يزيدون قال ان يزيدون قال لما اجاب قال هذه علامه هذا يعني علامه الايمان اذا خالط القلوب او بهذا المعنى نعم ومن علامات الحق أن, ان ان ان اصحابه يزيدون وان الباطل يعني من علاماته ان اصحابه يقلون والحمد لله والله انا عن نفسي نعم جاءني اكثر من 3 اشخاص يعتذرون لي وسامحنا ابو عمار احنا قطعنا عليك وكذا ولمناكم وكذا والى اخره الحمد. اما بالنسبه للشيخ عبد الرحمن فتحدث ولا احرج الذي جاؤوه كثير اخوه منهم من قام في مركز يتكلم ويتبرأ ومنهم من جاء بسر في مجلسهم ومنهم يعني جاؤوا بالرؤم من هذا والحمد لله ما في واحد منا رجل عاقل بعقل هكذا عاقل احسبه عاقلا يعني ذهاب الحجوري او اثبات بين ازاي احوال الحجوري الحجوري طريقه تفسير الخواص سواء عن العوام نعم نعم والله نعم والله نستعان نعم يا شيخ نسفر هذا الكلام عنكم يا شيخ طيب انا ما عندي بال والله جزاك الله خير وايد يا شيخ لو لو تسال احد المشايخ هناك في المملكه عن سؤال الذي قلته عن عن كتب الحجوري ايوه لو تسأل قصي كتب على الكتب الحجور يا شيخ خلونا نقراها او ام ماذا طيب ان شاء الله اذا يسر الله وتواصلت مع احد الاخوه خليني ان شاء الله يسال الشيخ ربيع او غيره من الشايخ ان شاء الله بارككم الله وخيرا شيخ علي الله يبارك فيك يا اخي الحبيب وهذا مقبل <تصفيق> الله بارك الله فيك الله ليك يا أبا عمار. وإياك وإياك ان شاء الله يا ينفعك الاسلام والمسلمين يا ابو عمار واياك وياك ان شاء الله يا ابو سعيد كنت طيب يا شيخ طيب يلا وكم رحمه الله على الشيخ مقبل نعم ابو مقبل طيب ان شاء الله والله انا انا من حبي... انا من حب الشيخ مقبل كان انت نفسي هذا و و اهل اللي يحب رحمه الله عليه اللي يحب نعم لا سكر بذلك نعم يا شيخ رحمه الله عليه الله يرضى عليك يا ابو المدين امين امين توصي بشي يا شيخ الله يبارك فيك جزاك الله خير نتواصل في الايام القادمه ان شاء الله يا شيخ ان شاء الله ان شاء الله جزاكم الله خيرا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته <تصفيق> وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته